ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه اما بعد ايها الاخوه في الله فان الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وحده لا شريك له وشرفنا بذلك وجعل هذه العبادات على انواع وشعب ومن اعظم شعب العباده طلب العلم النافع فانه من اعلى المقامات واشرف المنازل واحب العبادات الى الله سبحانه وتعالى وطلب العلم يتاكد في زماننا هذا وذلك لكثره الصوارف عنه وعظيم الفتن التي تمنع من طلبه ولهذا كان من اكد ما يلزم العباد ان يعنوا به طلب العلم النافع والعلم النافع هو العلم الذي يعرف بالله سبحانه وتعالى او يعرف بدين الله او يكون وسيله الى ذلك فكل علم يتحقق فيه هذه الاوصاف الثلاثه كلها او بعضها فهو من العلوم الممدوحه المحبوبه الى الله سبحانه وتعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون العلم معرفا بالله او معرفا بدين الله عز وجل او وسيله الى ذلك ومن العلوم النافعه علم اصول الفقه لانه اله معرفة دلالات الكتاب والسنة والتوصل للأحكام الشرعية على أسس صحيحة وقواعد سليمة ووقفتم عند الأفعال استعم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى الافعال فعل صاحب الشريعه لا يخلو اما ان يكون على وجه القربه والطاعه او غير ذلك فان دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه فان كان على غير وجه القربه والطاعه فيحمل على الاباحه في حقه وحقنا نعم قال المصنف رحمه الله الأفعال والأفعال إذا أطلقت عند الأصوليين فالمراد بها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وعل في قوله الأفعال للعهد الذكري لأن المصنف رحمه الله سبق أن ذكر في مقدمه الورقات الابواب التي سيذكرها فيها على وجه الاجمال ثم بدا في تفصيلها واحدا واحدا فقوله الافعال هنا للعهد الذكري ومبحث الافعال من اعظم مباحث علم اصول الفقه وذلك لأن كثيراً من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأفعال ولهذا عني العلماء رحمهم الله بها عنايه كبيرة والفوا فيها تصانيف مستقلة ومنها كتاب المحقق من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للعلائى وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد الأشقر رحمه الله وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام للدكتور محمد العروسي عبد القادر فهذا المبحث يعتبر من أعظم مباحث الأصول وأهمها. وقد ذكر علماء الأصول للأفعال اقساما كثيرة وبينوا حكم كل قسم منها إلا أننا سوف نقتصر على بيان ما أورده المصنف رحمه الله ثم طالب العلم يرجع بعد ذلك للمطولات لمعرفة الأقسام الأخرى التي لم يتعرض لها المصنف رحمه الله وقد قسم المصنف رحمه الله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين القسم الأول ما كان على وجه القربة والطاعة والقربة والطاعة معناهما واحد القسم الثاني ما كان على غير وجه القربة والطاعة ولهذا قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك والمراد بصاحب الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وظيفت له لأنها أنزلت عليه وجاء أمته بها فهي عند المصنف رحمه الله تنقسم إلى هذين القسمين القسم الأول ما كان على وجه القربة والقسم الثاني ما كان على غير وجه القربة ثم بدأ يتكلم على القسم الأول وهو ما كان على وجه القربة وذكر أن هذا القسم له حالان الحال الأولى أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم والحال الثانية أن يدل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به فإذا الحال الأولى أن يدل دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والحال الثانية أن يدل دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن دل دليل على أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه يحمل على خصوصيته به ولا تشركه امته فيه ومن امثله ذلك اباحه الوصال في الصيام للنبي صلى الله عليه وسلم ووجوب إنكار المنكر عليه صلى الله عليه وسلم على كل حال وإباحة التزوج له صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين وكذلك إباحة النكاح له صلى الله عليه وسلم بغير ولي ولا شهود والقاعدة أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي وعدم الخصوصية الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي وعدم الخصوصية فإذا احتمل فعل من الأفعال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتمل أنه ليس خاصا به فالأصل أنه ليس خاصا به لأن القاعدة أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي وعدم الخصوصية ولهذا لا يحكم على فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه خاص به إلا إذا قام دليل على ذلك فاذا وجد دليل يدل على ان هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم فان فاننا نحكم حينئذ بالخصوصيه اما اذا لم يقم دليل على ذلك فان نبقى على الاصل وهو عدم الخصوصيه ومن امثله ما دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد صلاة العصر ركعتين وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم وقد دل الدليل على أنه خاص به وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر فالذي جعلنا نحمل هذا الفعل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مجيء دليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وأما إن لم يدل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإننا كما عرفنا نتمسك بالأصل وهو التأسي وعدم الخصوصيه ومن امثله ما قيل انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الصواب انه ليس خاصا به لعدم قيام الدليل على ذلك ما ذهب له بعض الفقهاء من كراهه الصلاه على الميت الغائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كان ذلك خاصا به لأن الله سبحانه وتعالى رفع النجاشية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه فصلى عليه وهذا القول الذي ذكره بعض الفقهاء فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه لما مات النجاشي وأخبرهم بموته ولو كان خاصا به صلى الله عليه وسلم لم يدع أصحابه إلى أن يصلوا معه على النجاشي ثم إن القاعدة التي نتمسك بها في هذا الباب ان الاصل التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا فانه لا تكره الصلاه على الغائب بل تشرع تاسيا به صلى الله عليه وسلم هذه هي الحاله الاولى من القسم الاول الحاله الثانيه ما لم يدل دليل على انه خاص به صلى الله عليه وسلم وحكمه حينئذ انه لا يكون خاصا به بل تشركه امته فيه لان الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فدل ذلك على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وإذا عرفنا أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، فعلى أي شيء يحمل؟ هل يحمل على الوجوب؟ أو يحمل على الندب أو يحمل على الإباحة وقع في ذلك خلاف بين الأصوليين على ثلاثة أقوال القول الأول أنه يحمل على الوجوب وهذا مذهب بعض الشافعيه وقال ابو المضفر السمعاني رحمه الله هو الاشبه بمذهب الامام الشافعي وهو الذي يظهر انه اختيار المصنف رحمه الله واستدل اصحاب هذا القول بقوله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد به التقرب والطاعه مما اتانا الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا لأن الله سبحانه وتعالى قال فخذوه وهذا أمر والقاعدة أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب وكذلك قوله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وهذا امر في قوله فاتبعوني والقاعده ان الامر المطلق يحمل على الوجوب هذا هو القول الاول في المساله وقد عرفنا انه مذهب بعض الشافعيه وانه الاشبه بمذهب الشافعي على ما ذكر ابو المضفر السمعاني رحمه الله في قواطع الادله القول الثاني انه يحمل على الندب وهذا اختاره جماعه من المحققين من علماء الوصول، واستدلوا على ذلك بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له على وجه التقرب والطاعة يرجح الاتيان به. وعدم تركه والزيادة على ذلك وهي العقاب على الترك منتفية بالأصل لأن الأصل عدم العقاب وهذا هو معنى المندوب لأن المندوب يترجح فعله على تركه ولو تركه المكلف فإنه لا يعاقب. فإذا دليلهم أنهم قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له يرجح فعله على تركه، يرجح الاتيان به على تركه. والزيادة على ذلك وهي العقاب على الترك الأصل عدمها. فهي منتفيه بالاصل وهذا هو معنى المندوب لان المندوب يترجح فعله على تركه من غير وعيد بالعقاب على الترك ويضاح هذا الدليل يوضح هذا الدليل ان المراتب ثلاث المرتبة الأولى أن الفعل لا يثاب على الاتيان به ولا يعاقب على تركه وهذه هي أدنى المراتب والمرتبة الثانية أن يثاب على الفعل لكن لا يعاقب على الترك وهذه أعلى من التي قبلها والمرتبة الثالثة أن يثاب على الفعل ويعاقب على الترك وهذه هي أعلى المراتب الثلاث فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة والطاعة فإنه يرتفع عن المرتبة الأولى أليس كذلك يرتفع عن المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية ولا يصل المرتبة الثالثة وهذا هو معنى المندوب فايداً هذا هو القول الثاني في المسألة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا بقصد القربة وليس خاصا به فانه يحمل على الندب وقد عرفنا انه مذهب المحققين من علماء الوصول وعرفنا دليلهم على ذلك القول الثاني في المسألة انه يتوقف فلا يقال بان فعله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب ولا يقال بان فعله يحمل على الندب وإنما يتوقف في ذلك حتى يقوم دليل يدل على احد الامرين واستدل على ذلك بأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ولا مرجح بينهما فاذا قلنا باحدهما كان ذلك تحكما وقولا لا دليل عليه والتحكم لا يصح فاذا مستند اصحاب هذا الراي ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ولا مرجح لاحدهما على الاخر فيجب التوقف حتى ياتي دليل يرجح احد الامرين على الاخر و من أمثلة هذه الحال ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك وهذا فعل فمن قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس خاصا به وقصد به التقرب يحمل على الوجوب حمل الفعل هنا على الوجوب ومن قال يحمل على الندب حمله على الندب ومن توقف توقف وقد عرفنا ان المحققين يحملون فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد على الندب فيكون حينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه هنا محمولا على الندب على ما ذهب له المحققون من علماء الاصول وكذلك ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج لصلاه العيد خرج مع طريق ورجع مع طريق اخر فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة عند المحققين ان فعله صلى الله عليه وسلم الذي قصد به القربه والطاعة وليس خاصا به فانه يحمل على الندب هذا هو القسم الاول من القسمين الذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما كان على وجه القربة والطاعة القسم الثاني هو ما كان على غير وجه القربة والطاعة وحكمه حينئذ أنه يحمل على الإباحة والدليل على هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له وإتيانه به يخرجه عن الحرمة والكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من فعل المحرم ولا يفعل المكروه إلا إذا كان بقصد البيان لأمته صلى الله عليه وسلم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له يخرجه عن الحرمة ويخرجه أيضاً عن الكراهة والأصل عدم الثواب على الفعل لأن الثواب لا يثبت إلا بدليل وعدم العقاب على الترك لأن العقاب أيضا لا يثبت إلا بدليل فيكون فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال محمولا على الإباحة وإضاح ذلك أنه تقدم معنا أن المراتب كم؟ ثلاث المرتبة الأولى أن لا يترتب ثواب ولا عقاب على الفعل المرتبة الثانية أن يترتب الثواب دون العقاب والمرتبة الثالثة أن يترتب الثواب والعقاب فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على غير وجه القربة والطاعة، فإنه يكون في أي المراتب في المرتبة الأولى وهي التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، ولا نحمله على المرتبتين لا نحمله على إحدى المرتبتين الأخرىين لأن الأصل عدم الثواب. وعدم العقاب ومن امثله ذلك من امثله هذا القسم اكل النبي صلى الله عليه وسلم القثاء بالرطب وكذلك الحجامه وشرب العسل باللبن ولبسه صلى الله عليه وسلم جُبَّةً شامِيَةً ضيِّقَةَ الكمين فإن هذه الأفعال كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد القربة والطاعة فتحمل على الإباحة، وإذا احتمل الفعل. أن يكون من القسم الأول وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة واحتمل أن يكون من القسم الثاني وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة فعلى أي القسمين نحمله والجواب على ذلك أن أكثر أهل العلم على أنه يحمل على القسم الثاني وهو ما كان على غير وجه القربة والطاعة والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أنه يحمل على القسم الأول وهو ما كان على وجه القربة والطاعة ولهذا يشرع التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه عنده رحمه الله ولهذا استحب رحمه الله ان يدخل المحرم مع كذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واستحب لمن كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أن يختفي قبل خروجه ثلاثة أيام تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حاصل ما قرره المصنف رحمه الله نعم وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لما فرغ رحمه الله من الكلام على الأفعال شرع يتكلم على الإقرار وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم باعتبار ذاتها. إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أقوال والقسم الثاني أفعال والقسم الثالث إقرارات ولما فرغ من القسمين الأولين شرع في القسم الأخير وهو إقراره صلى الله عليه وسلم والإقرار مصدر اقر وعما قرر فمصدره تقرير فالإقرار مصدر قرر الإقرار مصدر أقر وعما قرر فمصدره تقرير تقول قرر تقريرا واقر اقرارا وعما عند الاصوليين فالمراد بالاقرار الكف عن الانكار الكف عن الانكار وذلك بان يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا او يسمع شيئا فيترك إنكاره، فالإقرار معناه الكف عن الإنكار، والكف المراد به منع النفس من أن تقدم على قول أو على فعل. هذا المراد بالكف منع النفس من الإقدام على قول أو على فعل. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له حالان ذكرهما المصنف رحمه الله الحال الأولى إقراره على ما حصل في مجلسه من قول أو فعل وذلك بأن يقع في مجلسه وذلك بأن يقول أحد في مجلسه قولا فيكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه أو أن يفعل أحد في مجلسه فعلا فيكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه وحكمه حينئذ انه يكون حجه على الوجه الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب او ندب او اباحه فما اقره النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بان كف عن انكاره يكون حكمه أنه حجة على الوجه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد رضي الله عنه على أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم وإقراره الجارية التي سألها أين الله فقالت في السماء وعدم الإنكار عليها كما جاء في صحيح مسلم وإقراره صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقول بعد الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد فهذا يكون حجة على الوجه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من المعصوم من المعصيه ومعصوم من الاقرار عليها فلو كان الفعل او القول الذي حصل في مجلسه صلى الله عليه وسلم معصيه لما اقر أن لما اقره النبي صلى الله عليه وسلم فحجيه الاقرار راجعه الى عصمه النبي صلى الله عليه وسلم